ثمّ كان عاقبة الذين أساءوا الصُّعْمَةَ أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمْرُ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 وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء بغير علم فمن يهدي من أضل الله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 والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون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 الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاعكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون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 قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله يومئذ يصدعون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 الفلق بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبته من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاع ويجعله كسفا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 وَإِنْ أَوْسَنَّ رِيحًا فَرَعًا هُمْ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يكفون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 ثم اجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير